لا يتذبرون القرآن، فلا يتذبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها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 إن الله كان على كل شيء حساب. الله لا إله إلا هو ولا يجمع أنكم إلا يوم القيامة لا ريد فيه. ومن أصدق من الله حديثا.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 إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا, ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه فديه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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه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 درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا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 فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ نَصِيرَاتُهُمْ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ولا بدون سبيل، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوًا رفيعًا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراً من كثيروه وسعه.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 وإذا كنتم فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة فلتقم طائفة منهم معك واليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فاليكونوا من وراكم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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أدن من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتوا الصلاه فذكروا الله فاذا قضيتوا الصلاه فذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم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 اللهمَّ كَانَ رَفُورُ الرَّحِيمَ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خُوَانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ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 لا يستوّفِ الله يجد الله غفورا رحيما وَمَن يَكْسِبْ إثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إثْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ ثم يرمي به بريء، فقد احتمل به تناو وإثم مبين، ولو لفضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم. لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأن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 نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ومن يشاقق الرسول من تعتمى تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساء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 ولا أضلّنهم ولا أمنّنهم ولا أمرنهم فلا يبدّكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيّر خلق الله وَمِن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 ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين قال الدين فيها أبدا وعد الله حطا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانكم ولا أمان أهل الكتاب من يعمل الصوئي يجز به. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن من أسلم وجهه لله من من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَمَنِّي سَبِيلَ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ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 ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكسروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض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 يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقص شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تستبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا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 ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليوفر لهم لم يكن الله ليوفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشري المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَن لَّذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ الْعَيْرِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ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 يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولا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 الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: فقلوا أن الله جهمت فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثُمَّ اتَّخَذَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْمُبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا طَوْقَهُ مُطَّرًا بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم, وقتلهم الأنبياء بغير حق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 وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلصوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته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 إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما INNA OOHAYNAA ILAYKA KAMA OOHAYNAA KAMA OOHAYNAA ILAA NOOHIN WA ANNA BIINAM MIN BA'DIHI WA OOHAYNAA ILAA عِبْوَةٌ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَعِيسَى وَأَيُّوْبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا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 مرهان من ربكم وأنزلنا, وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة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 وهو يرسها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فَاللَّذَكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ تَضِلُّونَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ